كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يسافون إلى الموت وهم ينظون وَإِذْ يُعِذُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إِذَا أَسْتَغِيفُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بَأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 إذ يُرْسِلُ الشِّعْثُ مُنْعَاسًا أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ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 سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبْهُ فَاضْرِبْهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ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 وَمَن يُولِهِ يَوْمَئِذٍ ضَبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون أعذي ولن تغني عنه فئتكم شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوَ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 ولو أسمعهم لتولوا وهم مغرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبي وأنه لَيْسَ لِطَغَاوتِهِمْ شَرٌّ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ آتَيْتُمْ قَلِيلًا استضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصرى ورزقكم من الطيبات العلَّةَ كم تشكون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا وصول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وعلم أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجرنا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا, إن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ اِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا غِزَارًا مِنَ السَّمَاءِ وَأَوْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ اتوا بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرطب أسفل منكم ولو توا لُمْ لَافْتَلَفْتُمْ فِي الْميعادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وإذ يرِكُمُهُم إذ التَّقَيْتُمْ فِي أعيُنِكُمْ قَلِيلٌ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أعيُنِهِمْ لِيَقُضي اللَّهُ أمراً كَانَ مَفعولاً وإلى الله تُرجَعُ الْأمورُ يا أيُّو الذين آمنوا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 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِصْبَةَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي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 ما كان لنبين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم لولا كتاب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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايهim